بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره قديرا واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ولا يملكون لانفسهم قطرا ولا نفع ولا يملكون ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والارض إنه كان غصورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا إذا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جند يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا أبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك أصورا بل كذبوا بالساعه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 على ربك وعدم مسؤولا ويما يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضلتم عبادها ولا أمهم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متاعتهم ولكن متاعتهم وآبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما برا فقد كذبوا بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا ومن ولن منكم نذقه عذابا كبيرا. وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا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 جعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس ايه واعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وسمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا ولقد على القرية التي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 بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء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 رفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرد البحرين هذا عزب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وكان ربك ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا كلما ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عداده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم